اِذَا كَانُوا مِن قَبْلُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم, ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا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 صادقين ولا يتمنون هبدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموتى الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم والشهادة فينبيكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبيكم بما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 122. ومن التجارة والله خير الرازقين